وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا وَلَمْ يظاهر ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين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 وَإِنَّ أَحَدًّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إلَّا الَّذِينَ عَاهَدُوا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 إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم ما ينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين وينهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا ولم ولم مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۗ وَاللَّهُ خبير بما تعملون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 وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاجة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 قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال نقت رفتموها تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا, فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي قوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حلين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغل عنكم شيئا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 وَإِنْ خَفَتُمْ مَعِيلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ شَأْنَكُمْ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون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 يريدون أن يطفئن نور الله بأفواهم يريدون أن يطفئن نور الله بأفواهم ويأب الله إلا أن يتم نوره ويأب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون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 يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَالِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَآذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَى عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ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 الله مع المتقين إن من نسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما لواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله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 فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصروا الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانيَثنين إذهما في الغار إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا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 وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك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 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبala وَلَأُضَعُو خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِي كُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَدْ بَتَغَوُّ الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَزَاءَ الْحَقَّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ومنهم من يقول اذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسغهم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 قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا ان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 ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالا ولا ينفقون الا وهم كارهون ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالا ولا ينفقون الا وهم كارهون فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم ان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 لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل للو واللو إليه وهم يجمعون. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَبُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولٌ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو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 ك الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوتهم وأكثر أموالهم وأولاداً فستمتعوا فستمتعوا بخلاقهم فستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. وخطمك الذي خابوا أولادك حَبِطَتْ أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولادك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعادم وتمود وقوم إبراهيم وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفيكات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 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ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 النبي يجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا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 الذين يلمزون المتقعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم فيسخرون منهم سخي الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم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 فإررجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرج معي أبداً فقل لن تخرج معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيت بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالدين ولا تصل على أحد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 وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أهل الطول منهم استأذنك أهل الطول منهم قالوا ذر لناكم مع القاعدين رب بأي يكونوا مع القوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومؤواهم جهنم جزاء ومؤواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لتربوا عنهم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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله, عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم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 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل.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 أفمن أسس بني على تقوى من الله ورذوان خير أم من أسس بني على شفاء أم من أسس على شفاجر في النار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين.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 اتائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشّر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أي استغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا مِن بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم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 ومالكم من دون الله من وليه ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة عسرة الذين اتبعوه ساعة عسرة من بعد ما كاد يزق قلوب فريق منهم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 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن النفس ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئاً ولا يطؤون موطئا يغضب الكفار ولا ينالون من عدو نيلًا إلا كتب لهم ولا ينالون من عدو نيلًا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع اجر المحسنين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 فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم وليُنذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار واليجدوا فيكم غضب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 نزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقرون